وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ هُلُلًا نَّعْمَةٍ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غصة وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيفًا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا